والاستعداد للموت قصر الأمل هو معناه أو قاعدته كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل هذا تحقيق هذا المعنى بالضبط هو قصر الأمل وهو العلم بقرب الرحيل وسرعة انقضاء مدة الحياة وهو من أنفع الأمور للقلب فإنه يبعث على انتهاز فرصة الحياة التي تمر مرة السحاة يعني عندنا واحد مش مستطيع الحج حمل هم الحج مش حمل همه واحد مستطيع الحج وناوي حج ومعاه المال إن شاء الله يحج. بيفكر في المسألة ديا ولا ميجي وقت الحج بيقدم ميجي وقت الحج يقدمه وبيذهب للحج ليه؟ لإن الحج أمر ديني فهو ما بيتمش أو ما بينهمش لو هو مش مستطيع ما بيحملش الهم يقول أنا كده غير مستطيع ولو مستطيع يقول إن شاء الله بإذن الله إذا أحيانا ربنا أحي. بمنتهى البساطة والراحة والسلاسة والأرحيل أما الدنيا لو هو عايز حاجة من الدنيا وغير مستطيع يحمل الهم ولو مستطيع يحمل الهم والهم ده عبارة عن أمر زائد وثقل عليه لا يؤثر في المكتوب المقصوم يعني هو أمر بيجلبه لنفسه بالضبط زي واحد راكب في سفينة ومعه شنطة وشيلها فوق راسه طب شيلها ليه فوق راسك؟ ما أنت والشنطة في السفينة هو يعني خايف عليها أو حمل همه فشيلها فوق راسه ويفضل طول الرحلة شيء للشنطة في قرص ولا يلتزم بالتعاليم التي تأمره وتنصحه بأن يضع هذا الهم عن رأسه في مكانه هذا هو السبيل الصحيح فالشرع بينصحنا نصيحة رحمة بأعرفنا إزاي قيمة الدنيا ونتعامل معها إزاي فبيقول الدنيا أنت عيش فيها كالآتي كأنك غريب أو عبر سن وده ما تخافش يعني ده لا هيفوتك حاجة ولا هينقصك حاجة ولا هيأثر عليك في دنياك بالسلب أبدا كل الفايدة اللي فيه إن هو هيشفيك من الهم وهيخليك تمشي صح وتقوم بالدين اللي هو الواجب الأساسي صح أما الدنيا إن ما كانتش هتزيد بالطرقة دي مش هتخس وإنما كانتش هتيجي خدامة خد بالطرقة دي مش هتتعزز عليك يعني أنت قصر الأمل ده والقانون دوا جايلك رحمة من الله تبارك وتعالى يجعلك تحيا حياة طيبة هنيئة سعيدة ويجعلك تستيقظ لدينك ولا تكون كغير العقلاء كالمجانين. وإن المجانين ما بيحملوش الهم. فسبحان الله عليكم السلام رجاته أعطانا العقل حتى لا نحمل الهم. فإذا زال العقل زال الهم. لأن الهم جاي من العقل من التفكير لما كان جنين في بطن أمه كانش حامل هم حاجة خالص هو إن كان له عمره ينزل ولما نزل مش حامل هم حاجة خالص هو بيعرف يرضع وبعدين يعمل كل حاجة وربنا مسخر له كل اللي يخدمه في البطن الأول وبعد ما تولد يعني ولا حامل هم البول ولا الإخراج ولا أي حاجة خالص ولا لبس ولا أي حاجة فلما أصبح له قوة وفهم وعقل حمل الهم هي الحياة تتغير ده هو كده الصح ما يحملش الهم إطلاقا للدنيا وإنما يحيا فيها يوما بيوم لأن الموت قد يأتي في أي لحظة والمطلوب منه اليوم ليس عمل الغد ده بالنسبة الأمر الدنيا ليس مطلوب منه اليوم عمل الغد وإنما مطلوب منه عمل اليوم صل الظهر هو مسافر إيه البرنامج هو هيشتري وهيذهب إلى مشوار كذا ويقضي حاجة كذا وهو مسافر هذا أمر يشغله أما الصلاة كما اتفق أو ربما ينسى أو ربما يقع في ورطة أنا ما صلتش العصر وركب الوتوبيس وبعد المغرب يأزن أعمل إيه؟ لأن الدين ما بيحملش همه إنما المصالح لو استطاع أن يقضي من الدنيا مستعجلا ما هو في غد يقضيه اليوم يفعل سبحان الله العبد يجلب على نفسه الشقاء بطول الأمل الذي ليس في يده وما كلف به من أمر الدين وأمر بالاعتناء به لا يهتم به وما حمل عنه وكفيه من أمر الدنيا يهتم به وينزعج له قال الله عز وجل ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون هذا تهديد رعيب دعهم يعيشوا كالأنعام لا يهتمون إلا بشهواتهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل يشغلهم طول الأمل عن عاقبة أمرهم, أمرهم عن أمر الآخرة يشغلهم عن التفكير الصحيح فيما ينفعهم عند الله تبارك وتعالى يشغلهم طول الأمل وبلوغ الوتر عن الإيمان والأخذ بطاعة الله تبارك وتعالى وقال الحافظ في الفتح هذا تنبيه على أن, على أن إيثار التلذذ والتنعم وما يؤدي إليه طول الأمل ليس من أخلاق المؤمنين كأن من أكل وشرب ولها فإنه يلهو عن أمر هذا الأمر هو مهدد وأوعيد بسوء عاقبته فسوف يعلمون أنهم كانوا مخطئين أنهم كانوا مخطئين مفرطين أنهم كانوا خاسرين سوف يعلمون ما ينتظرهم من الحساب. وقال تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت يعني بادر بالعمل الصالح قبل أن يأتيك الموت فأنت لا تدري متى يأتيك فبادر لا تسوف ولا تؤخر وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب، فأصدق وأكم من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملوا. يعني معناها إن الإنسان بيكون عنده نية وعنده تسويف، فبيفاجئ بالموت. فيقول طب الدين فرصة. أو يعني هو يعني وعنده نية. يعمل لله سبحانه وتعالى فالتسويف بيجيله يعني نوع من الايه من الاستدراج بيجيله تسويف مدام عنده نية وهو ناوي يعمل ان شاء الله يبقى طيب بكرة طيب كذا فيفجأه الموت فيقول ربي اخرني ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء جله يبقى الحل إيه؟ لا تسوف طب ما سبب التسويف طول الامل وطول الأمل هو سبب التسويق حد الأمل ليلة أو يوم ده حد الأمل قصر الأمل اللي أكتر من كده يبقى طول الأمل وبعديه يبقى طول الأمل نسبي يعني اللي بيخطط لبكرة ده أول حد في طول الأمل إنما اللي بيخطط يعني الأمل والهم يبقى اليوم إذا أصبحت فلا تنتظر المساء لعل المساء يأتي وأنا في القبر فلا أبيت في البيت وإذا أنسيت فلا تنتظر الصباح لما أجأ أنام لعل الصباح يأتي وأنا في القبر ولا أصبح في البيت وهذا الأمر نراه بأعيننا كل يوم كل يوم يعني واحد بيعد بالليل بالليل لشيء بكرة وعمال يعد بالليل لشيء هيعمله بكرة الصبح فالساعة اثنين ما وما جاش بكرة إلا هو في قبر وهكذا فهذا أمر وارد وأمر واضح وأمر واقع إنما مش هيتيجي شوطة في الناس عشان يبقى كل واحد يخاف طيب يا أخي هو الغالب إني الناس اللي الموت أقل ذا الغالب طيب ما أنت هتعمل النصيحة دي إزاي لأن ديا النصيحة هذه هي الزاد للآخرة هي الزاد للآخرة أنت بتعمل لنفسك يعني لو عملت اليوم كأنك تموت الليلة هذا مكسب وانضباط وهذا تخفيف تخفيف ولا ولا إيه؟ تخفيف لأنه يخفف عنك الهم يخفف عنك الهم وإذا عملت الليلة كأنك تموت غدا تخفيف يعني هذا عمر فيه رحمة يذهب عنك هم الدنيا الدنيا بيد الله سبحانه وتعالى والله تبارك وتعالى يعيدك وعدا حسنا يعني لو انشغلت بالدين يوسع عليك ومش يخليك تحمل هم الدنيا ولو انشغلت بالدنيا مش هيضمن لك الدين عندما شفت واحد انشغل بأمر الدين وربنا سبحانه وتعالى كفاه هم الدنيا شفت كثير صح؟ طب شفت واحد بس انشغل بأمر الدنيا واحد بس انشغل بأمر الدنيا فربنا كفاه هم الدين ولا واحد ولواح العملية عجيبة عجيبة جدا فهذا رحمة من الله تبارك وتعالى والعلم دليل الكتاب دليل السنة دليل الواقع دليل إنما إحنا حلنا كأننا مكذبين يعني حالك كأن الواحد مكذب بهذا الكلام فلا بد أن يعني إيه؟ ننتبه لهذه المفاتيح التي هي مفاتيح الآخرة مفاتيح السعي إلى الله تبارك وتعالى فقصر الأمل هذا مفتاح عظيم جدا واحد حامل هم أمور من أمور الدنيا كثيرة ده هتخسر وده هتبوز وده هتتعمل ازاي وده هتتم ودي محتاجة كذا وده والقائم عليها مش عارف وعايز يتابعه وعايز يرقبه بعدين دخل في بعضها كلها فشاف واحد مريض المريض ده مريض في حالة خطرة الناس اللي حواليه مش عايزين يبلغوه اي حاجة تزعله وكل أعمالهم إن ربنا يشفيه ويعديه يكشف ضره ويقوم بالسلام المريض ده المشاريع دي كلها هيحمل همها هتمشي ولا مش هتمشي هتمشي صحيح كده طيب المهموم السليم ده مات الحاجات اللي كان بيفكر فيها دي هتمشي ولا مش هتمشي هتمشي. هي ماشية قبل ما يجي وهتمشي بعد ما يموت وبعد ما الكل يموت ماشية بتدبر ربنا سبحانه وتعالى ما يحملش الهم ما ليه؟ يعني انت ماشي لا يكلف الله نفسنا لأسعها واجب الوقت اللي واجب الوقت تعمله إنما تحمل هم الغيب من أمر الدنيا لا يأتيك كما إنما تتعب نفسك تتعب نفسك وقال الله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون يعني بادر واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون يعني بادر من قبل أن يأتيكم من قبل أن يأتيكم يعني هذا أمر آتي وكل ما هو آتي قريب وأنت لا تدري متى يأتي وقد يفجأك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 المرأة بتجيب المحشي من بالليل، جيب كوسا، تجيب كذا، وتجهز الأكل لبكرة ماشي وممكن ما تصليش الفجر ليه سهران يعني حملها من الغدا والفجر الفجر ما فيش حد بيفكر فيه يعني متوشى أذن أنا لو سهرت مش صلي ولا ولا الورد اللي هو بتاع النهاردة الورد بتاع النهاردة اه ده انا قصرت في الورد ليه؟ اصلي كانت بتقور كوسة مثلا او كانت بدعم الكاز والورد بتاع النهاردة ماتت ما قرأتش الورد وكانت نايمة ساعة اثنين بالليل ولا حاجة و... وما قامتش تصلى, الف... تصلي الفجر اتحسبت فجات الكوسة تشفع لها تقول يا رب هي تعبانة فيها وهو القرآن بيشفع والصيام بيشفع والكوسة بتشفع هزن ما فيش في الآخرة كوسة صح صح صح عن أنس رضي الله عنه قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطاً وقال هذا الإنسان وخط إلى جانبه خطاً وقال هذا أجله الإنسان وأجله يعني ده أخره وخط خطاً بعيدا منه وقال هذا أمل يبقى هو هيجيله أجله قبل أن يبلغ إيه أمله ده الوضع الطبيعي خالص بتاع الإنسان لك أجلك قبل أن تبلغ أملك من الدنيا إنما لو أملك الدين الأخرة هو ألن هحفظ القرآن صادق ربنا يعلم منه أنه صادق يبقى عايز يحفظ القرآن يحفظ قد إيه يحفظ كذا وكذا وبإذن الله على سنة هيحفظ القرآن مات وهو لسه في صورة البقرة يبلغ أمله نعم يبلغ أمله صح صح كده شفت ما الأمل في الدين تبلغه لو جالك أجلك إنما أمله دنيا هيبلغ أمله إزاي في الدنيا لا يمكن وعن أبي هريرة وخط خط آخر بعيدا منه فقال وهذا الأمل فبينما هو كذلك إذ جاءه الأقرب يعني الأجل وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعذر الله إلى مريء أخر أجله حتى بلغ ستين سنة يعني خلص بقى أعذر الله إليه يعني لم يعد له عذر وعن أبي رايت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد وإما مسيئا فلعله يستعتب يعني الحديث يقول قصر الأمل ليس معناه تمني الموت قصر الأمل ليس معناه تمني الموت قصر الأمل ليس معناه كره الحياة وإنما قصر الأمل معناه ألا تكون حياتك للدنيا، وألا يكون أملك في العمر للدنيا. ليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إما محسنا فلعله يزداد إحسانا، وإما مسيئا فلعله يستعتب توب إلى الله تبارك وتعالى. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال. يعني بينبهه بصح صحه يضع يده على منكبه أو منكبيه وينبهه فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل يعني ليس لك إلا هذين الحالتين فلا إيه تتجاوز هذين الحالتين كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان ابن عمر بقى تطبيق العمل فيهم الوصية بتاع النبع رسالة الصلاة كان يقول يعني, يعني تفسير ابن عمر للحديث إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك يعني بادر بادر, بادر بالعمل لا تؤخر ولا تسوف ولا تؤجل وهذا الحديث أصل في قصر الأمل في الدنيا فإن المؤمن لا ينبغي له أن يتخذ الدنيا وطنا ومسكنا فيطمئن فيها ولكن ينبغي أن يكون فيها كأنه على جناح سفر وقد اتفقت على ذلك وصايا الأنبياء, وصايا الأنبياء وأتباعهم قال الله تعالى حكيان عن مؤمن آل فرعون أنه قال إنما هذه الحياة الدنيا متاع أي متاع قليل متاع زائل وإن الآخرة هي دار القرار القرار في الآخرة والخلود وإذا لم, يكن وإذا لم تكن الدنيا للمؤمن دار إقامة ولا وطنا فإنبغي للمؤمن أن يكون حاله فيها على حالين إما أن يكون كأنه غريب يقيم في بلد غربة فهمه التزود للرجوع إلى وطنه أو يكون كأنه مسافر غير مقيم البتة بل هو ليله ونهاره يسير إلى بلد قام واحد مسافر الصعيد أو مسافر أي بلد طويلة أو مسافر عمره بالبر فبيأخذ زاد هذا الزاد في بالنسبة للرحلة بينزل بقى استراحة هو ما ينزل استراحة شأن المسافر في الاستراحة يعني كما يتيسر يعني لو وجد مثلا الاستراحة دي الأثاث يعني بسيط مش مشكلة إنه هو يمشي بسرعة لو وجد الطعام يعني فيه أي ملاحظات يأخذ بسكوت أي حاجة لأنه عارف إنه مسافر ومكث في الاستراحة قليل وهو نازل بيتزود فدنيا مراحل وأنت بتتزود انت مسافر مسافر فالليل مرحلة والنهار مرحلة وأنت بتتزود في كل مرحلة إلى المرحلة التي تليها فبتتزود بالنهار للليل وتتزود بالليل للنهار وهذه المراحل خطوات معدودة محسوبة ستصل حتما إلى القبر يبقى انتهت المرحلة ثم ينظر في الزاد الذي معك الذي قدمته لهذا القبر وأما الغريب اللي هو حالة يعني المسموح بها أكبر من كده أنه هو في بلد غربة مسافر وعايز يتزوج وعايز يشتري كذا له حاجات كده قال له أنت فرصة يعني لسه في أول عمرك وتوكل على الله وسافر فهم سافر خاطب ماشي كده أو عاقد وهو طلع كده على الله سافر بيعمل ايه يشتغل ويبعد يقول ابنولي لي هاتوا الدهب اعملوا كذا طيب لي مشروع عشان امرجع كل تفكيره في الوطن هناك بيشوف إيه اللي يكفيه كده بالمهار فواحد بقوله أنت دلوقتي ما إيه رأيك تصرف فلوسك دي كلها وتتمتع قلوا بعدين وما رجع قلوا عم سبها لله وانت أنت ضمن عمرك اصرف فلوسك كلها أنت بتاخد قديه قال له باخد خمس تلاف ريال قال له ما يجيش الشهر لما يكون خلصت الخمس تلاف ريال واللي بعدين طب ولما أرجع مصر يقول له ربك يا سهلة. لما ترجع مصر بربنا سهلة ده أنا راجع ده, ده, ده العقد محدود مش مفتوح يقول له سيبها لله ينفع هو الناس مشاء في الدنيا كده هو مسافر وخاطب الحر العين والجنة ومطلوب يدفع الثمن مطلوب يبعث النفقات ويبعت يدخر هو راجع راجع والعقد منضي وفي بطن أمه منضي أنت ليه مدتك في الدنيا تشتغل مدة قد كده وترجع راجع راجع هتشوف إيه اللي أنت بعته في الآخرة واتدخرته هو بيصرف كل حد أعمال اللي يقبضه يصرف وقل لك سيبها لله ليه لأنه مش عايز يفكر أعمته الشهوات فأن يترك المؤمن نفسه كأنه غريب في الدنيا يتخيل الإقامة لكن في بلد غربة فهو غير متعلق القلب ببلد الغربة بل قلبه متعلق بوطنه الذي يرجع إليه فلا هم له إلا التزود بما ينفعه للعودة إلى موطنه قال الحسن المؤمن كالغريب لا يجزع من ذلها ولا ينافس في عزها له شأن وللناس شأن يعني أمر الدنيا ما بيؤثرش فيه يعني إن كان جاه أو سلطان أو مسكين لا يؤثر في هذا لا ينافس في الدنيا لأنه وطنه الآخرة لما خلق آدم عليه السلام أسكن هو الجنة ثم أهبط منها ووعداء ووعدا بالرجوع إليها وصالحي ذريتهما فالمؤمن أبدا يحن إلى وطنه الأول كما قال القائل كم منزل للمرء يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزله فهو أول منزل اللي هو الجنة هذه ربنا يجعل أدم في الجنة الأول عشان تبقى علم فقط حق اليقين وبعدين رفع محمد صلى الله عليه وسلم وأراه الجنة عين اليقين يعني ده خاتم المرسلين وده أول البشر آدم أول البشر آدم رأى الجنة وعش فيها ونزل وخاتم النبي محمد صلى الله عليه وسلم رفع ودخل الجنة ورأها عين اليقين وأخبرنا بما رأى فالجنة مخلوقة موجودة وهذا وطنك وخلقها الله تبارك وتعالى لك يا ابن آدم فعليك بأن تنساها ولا تنسى العمل لها وكما قال الله تبارك وتعالى من كان يريد العجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الأخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا وبعدين هو أنا لم أسعى للآخر نصيبي في الدنيا هينقص يقينا أنت بتقول لي طق صح؟ أنا بقول أنا معك أنا ده, ده قدتي هينقص نصيبي في الآخر في الدنيا أنا بسعى للآخر هو نصيبي في الدنيا هينقص؟ لا هيبارك وهرتاح فهذا اليقين وهو أن نصيبك في الدنيا لا ينقص بسعيك إلى الله يعني العبد ما بيحتاجش إنه هو يتوصى على الدنيا يعني ما تحملش هامة ما تقول يعني أعد في المسجد وأعد أعبد ربنا والسماء لا تمطر ذهبا ولا فضة أعد أعبد ربنا وما سعاش على رزقي لا ما تحملش هم انت مش هتعرف تعمل كده أصلا ده اللي أنا بطلبه منك ان الدنيا اللي انت بتسعى لها دي ما تشغلكش عن الاخر يعني أنا عايزك تعبد ربنا وتكتهد وما بوصكش على الدنيا لان اوتوماتيك كده انت مش هتسب ده اللي أنا خايف منه ان هي هتاخدك من الآخر وهتنسيك الاخر فأنا لك ما تحملش همها والله لو سبتها مية بالمئة سبتها خالص هتجيلك لأن لك نصب فيها يروح لمين يعني أنت هتعرف تسيبها إزاي ده هت... هتأتيك هتأتيك من حيث لا تحتسب ولا تدري أنت حامل هم يعني أنك لو انشغلت بالدين هتاكل وتشرب منين طيب يعمل تجربة يا أخي وتشغل أوه... بالدين كده وشوف لأنك مش هتعرف أصلا فالمطلوب منك أن أنت مش بنقول لك اترك العمل للدنيا لا لا يأخذك عمل الدنيا من الاخرة ركز في الاخرة وصوب الى الاخرة وانوي الاخرة واعمل للاخرة واقصد الاخرة هتجي الدنيا متيسرة ازاي وسلسة وسهلة وجاية كده بسهولة جدا واللي كان بيتحل في يوم بيتحل في لحظة واللي كان بيتحل في سنة بيتحل في كلمة إزاي بالله سبحانه وتعالى أمور بتتحل بتيسير يعني من حيث لا تحتسب الأمور متعقدة جدا وحلها انت عارف الفتلة اللي هي بيخيطوا بيها مثلا شكارة وتلاقيها متخيطوا حاجة رهيبة جدا وتم انت لها طرف كده وتمسكوا صح تشدوا ثم فكوكا كلها بسهولة تغلط ثم اتعادة كلها هي كده هي السر بتاعها بيد الله سبحانه وتعالى تمشي صح تسهل معك خالص بس حذرها وعن ابن عمر ولما خلق آدم عليه السلام أسكن هو زوجته الجنة فالجنة هي موطنك الأول الأول يقول ابن القيم رحمه الله فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم وأهل الآخرة يريدون أن يتخلصوا من الدنيا بأن ينفقوها ويصرفوها في وجوه الخير فإذا بها كالنبات المبارك هو إذا قطعته ينمو مضاعف مثل حقل البرسيم تقطع فإذا به ينمو مضاعف كان نبات واحد ساق واحد فأصبح خمسة وعشرة وهكذا واحد في العراق بيشتغل وبعدين له واحد من بلدياته كده لا بيشتغل في شغلنا حرام فقال له لا انت اشتغل حرام ازاي دور على دخل حلال قال له أعمل إيه منشلائي قال له تعالى اشتغل معاي هو شغلنا نقاش فزميله ابن عمه شغلنا نقاش معاه قال له تجيبه معنا فيه في ده هي الشغلانة بتاعتنا وانت بس انت هتجيب معانا يقسم معانا التالت قال له عم خلح على الله بس احنا نشيله من الحرام ده قال له بص انت نظمك ده ما ينفعنيش سلام عليكم وامساين ماشي كده فهو سابه علشان هو راجل بقى بتاع ربنا وقول لك خلاها على الله وتوكل على الله وربنا اللي بيرزقنا سابه من هنا واحد جاله جاب له مدرسة مش شقة وحاجة يعني ايه اضعاف عشر اضعاف ما سألو لك ام رايح لابن ابن عمه وقال له تعالى عشان دحنا جالنا شغلانا كبيرة او شانا قلت لك ان ايه على الله الأخ ذا أنا سمعت عنه ما شفتهش أسأل الله عز وجل أن يحفظه وبرك فيه فسمعت عنه أشياء من هذا الأمر أخ زاهد وصادق و... وعنده يقين فسبحان الله هذا اليقين مؤسس على... على على يقين مؤسس على يقين يعني عنده ثقة في الله تبارك وتعالى اللهم أرزقنا يا رب لنا من فضلك نسألك من فضلك قال رجل قلنا الحالة التانية أن يترك المؤمن نفسه في الدنيا كأنه مسافر غير مقيم البتة إنما وسائر في قطع من نزل السفر فليس له همة للاستكثار من طلب متاع الدنيا قال رجل محمد بن واسع كيف أصبح قال ما ظنك برجل يرتحل كل يوم مرحلة إلى الآخرة وقال الحسن إنما أنت أيام مجموعة كلما مضى يوم مضى بعضك وقال كذلك يا ابن آدم إنما أنت بين راحلتين مطيتين عنك يوضعك الليل إلى النهار والنهار إلى الليل حتى يسلمانك إلى الآخرة فمن أعظم منك خطرا يا ابن آدم وقال الفضيل لرجل كم أتت عليك قال ستون سنة قال فأنت منذ ستين سنة تسير إلى الله يوشك أن تبلغ فقال الرجل إن لله وإن إله راجعون قال أتعرف تفسيره قال إن لله وإن إله راجعون فمن عرف أنه لله عبد وأنه إليه راجع فليعلم أنه موقوف ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا أنت مطلوب منك امتحان وهتمتحن وأنا دلوقتي هقولك على الأسئلة بالنص والإجابة نموذجية. خد اكتب عندك السؤال الأول السؤال الثاني الثالث هم ثلاث أسئلة الإجابة إجابة السؤال الأول الثاني الثالث هتتأخر عني لا ليه ده أمر من غير تفكير طيب أنت هتسأل يوم القيامة خمس أسئلة وانت عارفهم والإجابة معروفة ليه ما بتذكرهمش انهم خلفين الهوق خد سؤال عن عمره فيما أفناه عن شبابه فيما قبلاه سؤال ما يعني هيقول لك زاكر والأسئلة يعني إيه؟ هتجيلك من كتابه خلاص الأسئلة مكتوبة ومعلومة والإجابة معلومة وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه سؤالنا هو. وماذا عمل فيما علم انت عملت ايه باللي انت تعلمته خمس أسئلة الأسئلة عندك والإجابة معروفة والإجابة سهلة جدا جدا في سبيل الله تفنى عمرك وشبابك ومالك لك تكتسب من الحلال ولا يشغلك عن طاعة الله تبارك وتعالى وتنفقه فيما حل الله عز وجل ولا تسرف وأن تعمل بمعلم ما استطاع وقال الحسن اجتمع ثلاثة من العلماء فقالوا لاحدين ما أملك قال يعني ما أتى علي شهر إلا ظننت أني سأموت فيه ده أطول واحد يعني أمل والثاني قال ما أتت علي جمعة إلا ظننت أني أموت فيها فكل واحد طبعا يعني كأنه مثال مضروب يعني والثالث قال ما أمل من نفسه أو نفسه بيد غيره يعني ممكن يأتيه الموت يطلع النفس ما يرجعش وقال بكر المزني إذا أردت أن تنفعك صلاتك فقل لعلي لا أصلي غيرها اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ليه حتى تعلموا إيه طب إحنا ما نعلم السكارى وما نعلمش ما نقوله يعني العيلة موجودة لا تقربوا الصلاة وأنتم سكار حتى تعلموا ما تقولون وما اللي إحنا سكارب إياه بالدنيا خمر الدنيا هو ده اللي شغلك عن الصلاة لا تقربوا الصلاة وأنتم سكار حتى تعلموا ما تقولون فيبقى الإشارة من الآية ياكو خمر الدنيا هتشغلك عن الصلاة مش هتعرف أنت بتول إيه الصار يا يا الله اغفر لنا يا رب يا رب والسبب في طول الأمل حكتين الحاجة الأولى الجهل والتانية حب الدنيا أما حب الدنيا فهو أنه إذا أنس بها وبشهواتها ولذاتها وعليقها ثقل على قلبه مفارقتها فامتنع قلبه من الفكر في الموت الذي هو سب مفارقته وكل من كره شيئا دفعه عن نفسه والإنسان مشغوف بالأمان الباطلة فيمني نفسه أبدا بما يوافق مراده وإنما يوافق مراده البقاء في الدنيا فلا يزال يتوهمه ويقدره في نفسه ويقدر توابع البقاء وما يحتاج إليه يعني بقول إيه هو في السعودية وبقاله خمس سنين وجاب له خمسمائة ألف طيب هيعمل إيه الأخ الكريم اسمه إيه صبر طيب يا أخي صبر ربنا أجعلك صابرا شاكرا. أنا أسألك السؤال ده الرجل ده في السعودية ودلوقتي ما محاوش 500 ألف خلاص يا أخي صابر هيدا ألف تسافر للسعودية ثاني؟ ها؟ هيكفوك؟ والزيادة مش كده؟ يعني أنت تطمع في 500 ألف ولا قال؟ ها؟ يا مقوي صح؟ يا مقوي هو كان مسكين زيك كده أخي صابر وألف فلما راح جاب الخبسمية ألف قال ده, ده ده مش مكافيين ثمن الأرض يعني المتر كام مش مكافيين ثمن الأرض فحمل هم وعمال بيشتري ويجي يشتري طلع الأرض بستمية ومش عارف كام طب والعمارة هتعوز كام طب والعمارة هتعوزها دول وبعدين العمارة لما يرجع بقى العمارة عزتشطب عشان لما يرجع يبقى العمارة تجيب له داخل عشان في مصر وهيموت هو لسه بعمال بيبني وبيرسم يبقى شقاء شقاء جهل بعد أخ أخ ملتاحي ومتدين بيشتغل إيه؟ خمس تلاف جنيه مش بتوعه وبروح يشتري بضاعة مثلا الأنطرة ويجي شنطة يعني وعارف إخوة كده يوزع عليهم البضاعة ومتاع خلصت البضاعة بخمس تلاف كسب له مثلا خمسمائة جنيه ستمية تمنمية يبقى هو ربعمية والأخر أو حسب الاسم بينه يا سلام لو الخمس تلاف دون بتوعي يعني كانش حد أسم معايا بقوا خمسين ألف والله بتوعي خمسين ألف فلما بقوا خمسين ألف المشروع كبر فلما المشروع كبر الشغل الكبر بشتيكي مش عارف يصار للفجر ومعادش بقى رأي القرآن وبعدين المطالب بقت يامة خالص بقت مطالب يامة كبيرة والخمسين ألف بقوا تمانين وبعدين بقوا مكاد يعني ميات وبعدين ده خسر خمسة وتمانين ألف وخسر خمسين ألف والدنيا فتحت والشعبت وتشتت وكان بقول يا سلام لو الخمسة ألف بتوعي هذه الدنيا ويقول فيعني في يقدر في نفسه وقدر توابع البقاء وما يحتاج إليه من مال وأهل ودار وأصدقاء ودواب وسائر أسباب الدنيا فيصير قلبه عاكفا على هذا الفكر موقوفا عليه فيلهو عن ذكر الموت فلا يقدر قربه فإن خطر له في بعض الأحوال قربه والحاجة إلى الاستعداد له سوث ووعد نفسه خلي بالك مكر النفس ده مكر طبيعي والنسيان ده أمر طبيعي يعني إيه نسيان؟ يعني في حاجة أنت ما أنتش عايز تفكر فيه خلاص يعني أنت مثلا دلوقتي عليك وردك وانت عايز تقرأ خلاص وبعدين في حاجة مهمة من مهمات الدنيا حلوة فجدت تشغلك عن وردك وانت رغبها وحبيبها وماشي فيه فيجي لك خاطر كده يقول لك ايه انت مقرأتش الورد ما توقفش تنساه على طول لان النفس مقبلة على ايه على الامر اللي تفتح لها فلما انت تيجي تفكرها باي حاجة تنساه على طول تتعمل ما توقفش ابدا وتقوم نسي علي لغاية ما تخلص اللي هي ايه اللي هي عايزة واحد مريض سكر وبعدين اول ما يجي يأكل كده يفتكر لو كل يقوم ايه انسى انسى عشان تعرف تهنأ وهكذا فهكذا عشان الإنسان في الدنيا يقول لك انسى انسى الأخرة عشان تعرف تهنأ في الدنيا لأن الموت والأخرة هينغص عليك فمش تعرف تهنأ إلا لما تنسى وما تنسى ده سم سم هي يظهر أثره مش هتعرف تنفي من فإياك تنسى إياك اللهم اجعل كلامنا حجة لنا نعلينا وانفعنا به يا رب فيز سوف يقول يعني بين يديك إلى أن تكبر يقول إلى أن تصير شيخا وبعدين بقى شيخ وكبر خلاصه بقى يقول له بقى إيه؟ إلى أن تفرغ من بناء هذه الدار إلى أن ترجع من السفر فلان إلى يعني خلي يعني يسوف برضه بس إيه تسوفات يعني أقرب وهكذا حتى تخطفه المنية في وقت لا يحتسبه فتطول عند ذلك حسرته زيارة القبور تذكر الآخرة تشييع الجنازات يذكر الآخرة الصلاة على الأموات وزيرة القبور تذكر الموت ذكر الموت ذكر الموت يضبط لك هذه الأحوال ذكر الموت هو أنا لو موتت إلا لما تجيلك مشكلة من أرقاك أول كله أنا موتت إلا يحسن تلاها تحل لو موتت تلاها تحل وسوف هذه خطيرة على المؤمن يقول الشاعر فما قضى أحد منها لبانته ومن تهى أرب إلا إلى أرب سبحان الله كلمة ذي حكيمة الأرب الحاجة ما تنتهي منها إلا إلى حاجة أخرى هذا شأن الدنيا لا يمكن أبداً تنتهي يعني مش بقول لك الـ 500 ألف كتار طب هاتهم وشوف تفرج عليه ها هتلاقي أبواب تفتحت كثيرة خالص الله خالص يجي يفكر في الـ 500 ألف الكتار دول يلاقي التفكير طلع أوسع من الـ 500 ألف يقول لك أنا محتاج أروح السعودية تاني وأما الجهل فهو أن الإنسان قد يعول يعول على شبابه فيستبعد قرب الموت والموت لا يفرق بين شاب وكبير وصغير كما نعلم جميعا والتسويف جهل محب وإذا عرفت أن سببه الجهل وحب الدنيا فعلاجه دفع السبب أما حب الدنيا فالعلاج في إخراجه من القلب شديد وهو الداء العضال الذي أعي الأولين والآخرين ولا علاج له إلا الإيمان باليوم الآخر وبما فيه من عظيم العقاب وجزيل الثواب ومهما حصل له اليقين بذلك ارتحل عن قلبه حب الدنيا هو صراحة العلاج إن قلوبنا تطمئن لله ده العلاج إن قلبك يطمئن لله واحد معاه ابنه عند عشر سنين وقال له تعالى معاي طلبتك كلها ان شاء الله أنا هعملها لك بس تسمع الكلام فالولد رايح وثق تماما في أبيه له أبوه عارف أكثر منه ومعه فلوس فهو مش محتاج الولد يشيل الفلوس في جيبه ولا يحمل هم إنه هو يحمل هو الفلوس هو بس يطلب ولما بيطلب بيطلب حاجة بحاجة لا على حسب محتاجه فهو مطمئن لأبيه فبيبقى حس إنه هو ملك كل حاجة ملك كل حاجة لإنه هو أبو وعده وقال له بس تسمع كده وقال له إن كلها عمل حاجة تسمعك كده والمال مع أبوه هو هيكلف نفسه ان هو يحفظ المال ليه؟ المال محفوظ أحسن من ما هو معاه. فهو بس بيقول يا يا ابي انا عايز كذا، يقول له ده كويس ده وحش ده مش لمصلحتك تسمع الكلام. يعني ده لا ده غلط عليك ده صح ده كذب. فمطمن قلبه لأبي ولله المثل الأعلى احنا عايزين قلوبنا تطمن لله. والله بيدي خزائن السماوات والأرض وإن من شيء إلا عندنا خزائن وما ننزله إلا بقدر معلوم لحكمة فإنت أتسأل مين؟ من من بيده خزائن السلوات الأرض من عنده خزائن السلوات الأرض وهو الغني الكريم الجواد الماجد الواسع الحكيم سبحانه وتعالى وهو له في أمرك. لينت عايز الجنة ولا عايز النار عايز الجنة خلاص ما دمت عايز الجنة اسمع الكلام طلباتك اطلبها سؤالك اسأله وتوكل على الله ربنا سبحانه وتعالى يؤخر لك شيء يقدم لك شيء يبسط لك في شيء يقبض لك في شيء يصرفك بما يصلحك للجنة إنما يتبع هواك ينفع ولو اتبع الحق أهو أهمل فسد السماء تULAR أول عبد ضعيف مخلوق من ما من مأمن الله قوي عزيز فالله تبارك وتعالى أحق أن تخشاه فالعبد يعصي الله وهو لا يقوى على عذاب الله ولا يعجز الله ولا يهرب من الله لا يقوى على عذاب الله ويعصيه ولا يعجز الله ويعصيه ولا يهرب ولا يفوت الله عز وجل ويعصي، والعبد ما أوتي من العلم إلا قليلا وهذا القليل ربنا اللي العلمون والله قد أحاط بكل شيء علما والعبد يعترض على ربنا يعترض على الله يقول لا تبدأ ليه طب ده كذا أأنت أعلم أم الله أأنت أحكم أم الله سبحانه وتعالى فإزاي تعترض عليه وهو الذي يعلمك وأنت لا تعلم شيئا وكيف تعصيه هو قادر عليك وأنت لا تصبر على عذابه فاتق الله يا ابن آدم اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاق والجهد فالمطلوب المبادرة إلى العمل وحذر آفة التأخير والأمر اللي يقول لك ضرب مثال بقول لك اثنين غيبين واحد يجي بعد شهر وواحد يجي بكرة يبقى اللي جاي بكرة تستعد للقاءه لأنه أقرب فأنت تتعلم الأولويات فالأهم هو أمر الأخيرة وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال التأني في كل شيء خير إلا في أعمال الخير في الأخير وكان الحسن يقول في موعظته المبادرة المبادرة فإنما هي الأنفاس لو حبست وقطعت عنكم أعمالكم التي تتقربون بها إلى الله عز وجل رحم الله رأى النظر في نفسه وبكى على عدد ذنوبه ثم قرأ هذه الآية إنما نعد لهم عدًا قال يعني الأنفاس آخر العدد خروج نفسك أو نفس نفسك آخر العدد فراق أهلك آخر العدد دخولك في قبرك أول واحد بيعد ما أنت بتسمع النداء ولاك واحد اثنين ثلاثة أربعة وأنت كل واحد واخد رقم إن يجي رقم ويتخطف على طول كل واحد له رقم وقف في الذرب داعو بالضب أول ما يجي الرقم بدعوة هي مش تلاقيه تلاقيه تلاقيه تنقل على وكل يوم بيتعدى واحد نين كل يوم بيتعدى، ممكن بيتعد مرتين مرة الصبح مرة بيتليه يعني ده رقم وده رقم وبالساعات وبالأنفاس وتيجي خلاص انتهت لا رجعة إلا في الآخر وعن علي رضي الله عنه قال إن الدنيا قد ارتحلت مدبره وان الاخره قد ارتحلت مقبلة احنا دلوقتي بعد العصر وبعدين بنلاقي النهار ماشي والليل داخل يبقى العقل يستعد للليل ان الليل دخل عليه والنهار خلاص فبيعيد النور بيدور على الحاجات اللي هستعملها بقى في في الليل يوم القيامة ظلم كحر ظلم دامس والنور نور الإيمان وهي بعد العصر وقدنا يوم القيامة فالاستعداد لللي جاي واللي احنا فيه ماشي زاهب زاهب فانت هتستعد لللي هو ماشي اللي هو بنتهي واللي جاي عليك اللي جاي عليك ثابت بقى يعني اللي جاي عليك ده ثابت ثابت عليك دار الخلود. اللهم إنا نسألك يا بر يا رحيم اللهم قن عذاب السموم اللهم أعين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم قسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا أتنا في الدنيا حسنتهم وفي الآخرة حسنتهم وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم